Bismillahirrahmanirrahim. Nul. Wal Qalam, wa ma yastrurun. Ma anta binamati Rabbika bimajinun. Wa inna laka la ajran airaman minun.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 فَلاَ تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدَّعَوْا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وَلاَ تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ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 Faasbhat kacirim, fatenado mubpihin, anyudu pada harfikum, in kuntum caramin, fan tulu, wahum yatakhafatun, ala yadukul anhaal yooma, 122. 133. 145. 156. 177. 178. 199. 209. 209. 211. 211. 222. 222. 222. 232. 233. 244. 255. 266. 12. Kau lalu, sبحan Rabbina, inna kunna ظالمin 13. Fakbel bahaduhum ala bahad yata lawamun 14. Kau lalu, inna kunna taagin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 Am tasyalum ajran, fahum min naur min muthqalun. Am yudhum al ghayb, fahum yaktubun. Fasbir l pukmi Rabbik, wa la takum kacahib al hooti